أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا فيه فَأَبَى إلا إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي لَذُلِّمْتُمْ خَشْيَةً فَاقًا وَكَانَ لِلْإِنسَانِ قَدَرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا